فبالشغاطية نرى بعض المؤذنين يضعون أصابعهم في أذانهم وهم يرفعون الأذان هل هذه سنة أم بدعة وما فائدتها وما الحكمة منها جاء في المغني لابن قدامه وشرحه أن المشهور عن أحمد بن حنبل أن المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب قال ترمذي لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذنى ووضع اصبعيه في أذنيه وهو متفق عليه وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل اصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه لحديث أبي محذوره وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال سألت أبو القاسم عن صفه ذلك فأرانيه بيديه جميعا. فضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه واحتج لذلك القاضي بما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له اضمم أصابعك مع كفيك واجعلهما مضمومه على أذنيك وبما روى الإمام أحمد عن أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأيهما فعل فحسن وإن ترك الكل فلا باس هذا ما جاء في المغني أن استحباب وضع الإصبعين في الأذنين أو وضع الأصابع الأربع كلها على الأذنين وكما قال ابن قدامة وضع الاصبعين في الاذنين هو الاصح والحكمه في ذلك انه ارفع للصوت والعلاقه بين رفع الصوت وسد الاذنين بالاصبعين تحتاج الى تاصيل من المختصين ان الموضوع لا يحتاج الى اكثر من هذا ولا ينبغي الجدل فيه كما ختم ابن قدامه به الاجابه ايهما فعل حكم وان ترك الكل فلا باس والله اعلم